فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم يا وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم قال عبيد الله رحمه الله أحدثني يحيى عن مالك عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة وقد ذكرنا ما في هذا الإسناد مما, يعني مما ذكر العلماء أن الإمام مالك رحمه الله أخطأ فيه وإنما عباد بن زياد هذا ليس من المغيرة بن شعبة بسبيل لا بنسل ولا برواية نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك تبوك مدينة في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية هي تقع شمال مدينة المنورة على قرابة 700 كيلومتر في شمالها وهي مدينة كبيرة تبلغ ساكنتها قرابة مليون نسمة وهي مدينة اقتصادية وعسكرية وتجارية معروفة وهي مدينة قديمة ما زال فيها لازل فيها بعض الآثار فيها قلعة تبوك التي يذكر إنها, أنها بنيت سنة 350 قبل الميلاد وفيها مسجد التوبة الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه وفيها أثار من السكة الحديدية التي كان أنشأها العثمانيون وحاولوا أن يربطوا المدينة المنورة بدمشق وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة وتسمى أيضاً غزوة العسرة سميت بذلك لأنها كانت في وقت حره شديد والمسافة بعيدة والعدو كثير والظهر الذي يحمل المسلمين قليل فربما كان يشتد بهم العطش حتى ينحروا البعير ليشربوا ما في كرشه من الماء فسميت غزوة العسرة لعسره الحر ولعسره الماء ولعسره الظهر قال ربنا سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فيها الى النفقه وسببها ان هرقل كان جمع جمع الروم ومن والاهم من قبائل العرب التي تتبع له ورادوا ان يصمد الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين الى الخروج اليهم و يعني خرج معه فيما يقال قرابه ثلاثين الف مجاهد وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى النفقه أنا قلت لكم هذا جيش يعني عسر عليه حتى الماء فكانوا الى ما يعني إلى فهم إلى غير الماء أحوج فكان من أكثر من أنفق في ذلك الجيش عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بألف دينار في ثوبه أنتم يعني تسمعون الأعداد لكن لتظهر لكم يعني قيمة الألف دينار انظروا دائما إلى أن نصاب الزكاة هو عشرون دينارا عشرون دينارا هذا النصاب الزكاة من ملك 20 دينارا فوجبت عليه الزكاة إذا دار عليه الحول 20 دينار نحن الآن نصاب الزكاة شحال عندنا النذبه شحال لا كتر 17 الف،, ألف درهم هذا هو 20 دينارا 85 جرام ديال دهب 20 دينار هي 17 ألف درهم درهم يرغيم اليونس فألف دينار ما ضرب هذا الشيء في 500 ما في خمسمية. في خمس ولا في خمسين نضربه في خمسين نضرب عشر ألف درهم في خمسين تعطيك مقدار ما تصدق به عثمان رضي الله عنه في, في تلك الغزوة وكان ممن فلما صبها اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم صبها في حجره فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بين يديه ويقول ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا وممن تصدق في ذلك اليوم أيضا عبد الرحمن بن عوف تصدق ألفي درهم وكانت نصف ماله وتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمئ بمئتي أوقية وجاء بعض الضعفاء بعض الفقراء ممن رغب أن يكون في جملة المتصدقين أيضا فجاء أحدهم فتصدق بصاع تمر فرأوا المنافقون فقالوا إن الله عن صدقه هذا لغني فجاء آخر فتصدق بأكثر منه فقال المنافقون إن هذا ما تصدق إلا رياء فأنزل الله تعالى قوله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وجاء من أغرب ما تصدق به في ذلك النهار أن علبة ابن زيد بن, بن حارثة وهذا لا مال معه ليتصدق لا صاع تمر ولا غيره قال اللهم إني لا مال لي فأتصدق به وهو يرغب في أن يكون في جمله المتصدقين فقال اللهم إني أتصدق بعرضي على من له من المسلمين إذا اختبني شيء واحد إذا تكلم في شيء واحد أنا عرضي أتصدق به عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا من الغد ينادي من تصدق بعرضه الأمس من تصدق بعرضه البارحة فقام علبة هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وعلبة بن زيد هذا أحد البكائين المذكورون أحد البكائين المذكورين في في القرآن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسترفدونه ويستحملونه فلم يجد ما يعطيهم فرجعوا يبكون وهو أقصودون هذا هو أحد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 في هذا الجو من البذل والإنفاق كانت طائفة من المنافقين يثبطون الناس يقولون لهم الحر شديد إلى أين أنتم ذاهبون فكانوا يثبطونهم فأنزل ربنا سبحانه قوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وقامت طائفة من المنافقين فبنوا مسجدا في قباء تعرفون احنا ذكرنا مرارا أن قباء كانت تبعد قرابة الميلين أو ثلاثة عن المدينة فبنوا مسجدا هناك في قباء زعموا أنهم يبنونه للضعفة وإلعاجزة من المسلمين الذين في قباء ممن لا يقدر على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لبعد الشقة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وإنما المسجد كان حجة أو ذريعة يتوصلون بها إلى موضع يجتمعون فيه ليديروا تآمرهم على المسلمين ففضح الله تعالى سرائرهم وأنزل قوله الذين, الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون فلم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما رجع من تبوك أحرقه قلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالبروز معه فبرز من معه الناس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يبقى في المدينة استخلفه عليها وعلي يود أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله تخلفني مع النساء, مع النساء والصبية تعالق لني النبي صلى الله عليه وسلم تعالق فقال له صلى الله عليه وسلم وكان هذا سبب منقبته العظيمة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وهارون كان نبيا لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أصناف من الناس المعذورون اهل الاعذار والمنافقون وثلاثه من خيار الصحابه غلب عليهم التسويف والميل الى الراحه حتى انفرط الغزو وفاتهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثه هم كعب بن مالك ومراره بن الربيع وهلال بن اميه يقص كعب بن مالك قصته وهؤلاء هم الثلاثة المذكرون في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا يقول كعب رضي الله عنه ما كنت قط أقوى مني ولا أيسر حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وما جمعت راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة يعني ما عنده عذر والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يعميها على جهته كان لا يفصح عن الجهة التي يقصد إليها ولكن في هذه الغزوة العدو كثير والسفر بعيد والحر شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم جلال الناس أمرهم وكشف لهم أمرهم ليأخذوا قهبة غزوهم قال كعب بن الملك ما كنت ما كنت قط ايسر مني ولا اقوى حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتجهز للخروج قال كنت اخرج كل يوم يعني عامدا التجهز فارجع واقول انا قادر على ذلك غدا وهكذا يفعل كل يوم حتى نفر الجيش وخرج فلما خرج الجيش صار هو يقول أن كل يوم قادر على ان اتبعهم والحق بهم حتى انفرت الغزو وبعد الناس فما استطاع ما عاد قادرا على على اللحوق بهم قال فكنت اخرج في في المدينه فيحزنني اني لا ارى من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ارى الا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله ما كنش حدخر إما رجل ممن عذر الله أو رجلا أو رجل مشهور معروف بأنهم إلا وهو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء فكان يحزنه ذلك قال فلم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة قومه هو يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن تخلف أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه وهذا قال دخلت حائطا لي حائط عفتوا الحائط ها؟ شنو البستان البستان عندنا هو الجردة لا البستان الفيرمة اه جنان قال فدخلت حائطا لي فوجدت عريشا روش ووجدت زوجتي فقلت ما هذا بالإنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم قال فأخذت ناضحا لي فركبتها فلحقت صلى الله عليه وسلم هو الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك يقول يعني فالناس راوا سرابا رجلا مبيضا يعني بياض في البعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكون ابا خيثمه فاذا ابو خيثمه فداعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب فلما بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قفلها راجعا حضرني بثي بثي حزني قال حضرني بالثي و... وتذكرت الكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكرت الكذب وجعلت افكر فيما اخرج فيه به من سخط النبي صلى الله عليه وسلم واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي فلما اوشك النبي صلى الله عليه وسلم على دخول المدينه قال زاح عني الباطل كعب قال زاح عني الباطل. وعلمت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق النبي صلى الله عليه وسلم مكثى في تبوك عشرين يوما ولم يلقى قتالا ورجع منتصرا وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا رجع المدينة أنه يأتي المسجد فيصلي ركعتين ويجلس وياتيه الناس سلام عليه لاخره فلما فعل ذلك جاءه المخلفون هؤلاء المنافقون وكانوا بضعة وثمانين رجلا فجاءه يعتذرون اليه ويحلفون له هو هذا الله تعالى سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هذا طبعا انزله الله بعد فلما جاءوا بداوا يحلفون له يعتذرون اليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم الى الله واستغفر الله لهم قال كعب ثم جئت فوقفت فسلمت فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب ابتسامه وقال تعال قال فجئت حتى جلست بين يديه وقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت والله يا رسول الله لو قعدت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج من سخطه بعذر ولقد اوتيت جدلا ولكنني والله علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يوشكنا الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عقب الله، والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى مني ولا أي سرحين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق قوم حتى يقضي الله فيك. قال فلما انصرفت تبع تبعني قوم من بني سلمة فما زالوا يؤنبونني قال قالوا والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا ولقد يعني يعني ولقد عجزت ان لم تكن اعتذرت كما اعتذر المخلفون ولقد كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفارك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت والله أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت هل لقي أحد مثل ما لقيت فذكروا لي رجلين صالحين من أهل بدر لي فيهما أسوة هما؟ هلال بن أمية ومرات بن الربيع قال فلما ذكروا هما انصرفت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثه خمسين ليلة وهم تكلمهم تشي واحد يعني هذه بعض العلماء يفسروا يقول لم ينقلهم أن يصموا إلى الحبس وإنما ناقل الحبس إليه أنت مطلوق وعم عليك قال فأما صاحباي فجلسا في بيتهما يبكيان وأنا كنت أشب القوم فكنت أطوف أنزل في السوق واشهد الجماعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم واسارقه النظر قال اصلي قريبا منه فاسارقه النظر اذا سلمت عليه انظر الى شفته هل حركهما لرد السلام عليه واذا صليت قال إذا, اذا اقبلت على صلاتي نظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا نظرت اليه اعرض عني قال فلما مكثنا على هذه الهيئة أربعين يوما حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرفها قال فلما كثر علي ذلك من يعني أتيت أبا قتادة وكان ابن عمي وأحب الناس الي فتسورت حائطة فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فقلت انشدك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله اعلم ففاضت عيناي قال فلما خرجت من حائطه إذا بنبطين من نبط أهل الشام ممن يأتون بالطعام إلى المدينة للتجارة يقول من يدل على كعب ابن مالك فطفق الناس يشيرون إلي فجاءني وأعطاني سلمني رسالة من مالك غسان هذا كان رجلا كافرا في ذلك الوقت وكنت رجلا قارئا فإذا فيه المالك تكتب لي أما بعد فقد بلغنا جفوة صاحبك اياك ولم يجعلك الله بدار مضيعه ولا بدار هوان فأتنا نواسك فقال كعب وهذا أيضا من البلاء قال فتيممت تنورا فران فسجرتها فيه فلما مضت أربعون ليلة أتاني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي إن رسول الله يامرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أما أفعل قال اعتزلها فلا تقربها قال فقلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر فمكث على ذلك عشر ليال حتى أتم خمسين ليلة قال فأنا في صبح الخمسين صليت صلى الصبح وهو قاعد على سطح بيته على الصفة التي ذكر الله قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي إذا بي أسمعوا صوت صارخ من سلع يقول يا كعب بن مالك أبشر قال فخاررت ساجدا وعلمت أن قد جاء فرج قال فلما أتاني وكان النبي صلى الله عليه وسلم آذن الناس بتوبه الله علينا بعد صلاه الصبح فصرخ هذا الصارخ ليبشره ثم بعد ذلك ركب فرسا واقبل اليه قال فلما اتاني الذي سمعت صوته اعطيته ثوبي والله لا املك غيرهما ثم استعرت ثوبين ويممت المسجد فيتلقاني المسلمون افواجا افواجا يهنئونني بتوبه الله عليك حتى اتيت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه ووجهه يبرق من السرور فلما راني قال يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك فقلت أمنك يا رسول الله ام من الله قال بل من الله فقلت يا رسول الله إن الله أنجاني بالصدق وإني يعني لن أحدث بكذب ما حييت وهو يقول عن نفسه ما علمت أن أحدا أبلا أبلاه الله في صدق الحديث مثل ما أبلاني وخشي لو كان رجع فقال مثل ما قال المخلفون قال لقد قال الله لأولئك الذين حلفوا شر ما قال لأحد يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ريس وأنزل قول الله تعالى قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا خلفوا؟ خلفوا؟ يعني؟ لا مشيخ خلفوا عن غزوه انما خلفوا حتى يقضي الله فيهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم انه هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم قال المغير فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبه ذهب يخرج يديه من كمي جبته النبي صلى الله عليه وسلم بماذا غسل وجهه إذا, ك... إذا لم يستطع أن يخرج يديه من كمي جبته ؟ يعني لم يستطع أن يخرج يديه إلى المرفقين من كمة أما يداه إلى الكوعين صلى الله عليه وسلم فقد كانت خارجتين وبهما فعل ما فعل من الوضوء قبل ذلك نعم. فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين هذا مضع الشاهد هو أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لذلك أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث في تحت هذه الترجمة باب. المسعى على فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا امهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا امهم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحائث بن زهرة بن كلاب التقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في, في كلاب في كلاب بن, في كلاب بن مرة القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لا تخرج الخلافة عن أحدهم، ومن السابقين الأولين أسلم قبل دخول دار الأرقام بن أبي الارقم وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجره والهجرة إلى المدينة. وحضر بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد عمر فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واخى بين المهاجرين والأنصار اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هويت فانزل لك عنها حتى اذا حلت تزوجتها فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك هل من سوق فيه تجاره فقال له سوق بني قينقاع فغدا اليه عبد الرحمن رضي الله عنه فراجع بسمين واقض مشاب. ورجع تحرك شوية رجع بسمين واقض فتابع الغدو فرجع يوما عليه اثر سفره فرااه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت قال نعم قال من قال امراه من الانصار قال ما سقت كم سقت؟ قال زينه نواتي من الذهب فقال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المحسنين ممن يكثر النفقة في سبيل الله تقدم أن في غزوة العسرة تصدق بنصف ماله وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأربعين ألف دينار تركوا لكم عدها وحمل على خمسمائة فرس وحمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف مقال فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها زعمت بقتون أنتم الإسلام ولتستطيلون عن هذه الأيام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعولي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغت أعماله وروى الإمام أحمد في مسنده عن بنات البسول والبني مخرمة. أن قالت عن أبيها المسور بن مخرمه أن عبد الرحمن بن عوف باع من عثمان بن عفان أرضا له بأربعين ألف دينار ده الأرض لي عبد الرحمن هو الذي باعها فلما أخذ الأربعين ألفا فرقها على فقراء بني زهرة ثم على فقراء المهاجرين وعلى أمهات المؤمنين فلما أتى المسور بن مخرمه إلى أم المؤمن عائشة رضي الله عنها بنصيبها قالت ممن هذا قال من عبد الرحمن بن عوف قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة ومتى رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وامهم وقد صلى بهم ركعه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعه التي بقيت عليهم ففزع الناس جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الناس قاموا الى الصلاه وقدموا عبد الرحمن بن عوف اماما بهم وصلى بهم ركعتين وذلك في صلاه الصبح هذا يستنبط منه أن الصحابة كان مشهور عندهم أن فضيلة الصلاة في أول الوقت جماعة أو من فضيلة الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلىوا ولما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففز الناس وهذا معروف هذا كان تقدم لنا الصلاة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث فروة بنت مسعود عن افضل الاعمال فقال الصلاه لها وعلى وقتها وفي اول الوقت وهذا يعني لا يستثنى من ذلك الا إلا صلاه الظهر في شده الحر فيستحب الابراد بها نسيته نعم. فصلى نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعه التي بقيت عليهم ففزع الناس فزع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم امام كيف يكون مسبوقا؟ كأنهم لم ينتظروا ما كان ينبغي عليهم أن ينتظروا ففزعوا لذلك وخافوا أن يعني ما يمكن أن أن يكون نعم فلما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم وهذا الذي يمكن أن يكون من الرسول لا يصعد ممكن يكون قه هذا لا رسول الله صل قال أحسنتم لما رأى فزعهم فقال أحسنتم ليبين لهم أنهم أحسنوا لي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 فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيا عن مالك عن نافع مولى بن عمر انتهف سنة سبع عشرة عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن العدوي مولى عبد الله بن عمر أيضا وهذا كان من, من محدثا مشهورا بإمامته وكان أيضا من مقرئي المدينة متى سنة؟ سبعين وعشرين أو نعم أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها كان سعد بن أبي وقاص أميراً على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن احسنت وسعد بن مالك بن ها لا هو سعد بن مالك اهيب عبد مناف بن زهره بن كلاب الزهري القرشي في في كلاب وتقدمنا الآن الان الكلام على عبد الرحمن نعوف الزهري ايضا طيب هما كلاهما زهري نعم قد تقدمت لنا ترجمته رضي الله عنه ومات سنة أربعين <تصفيق> <تصفيق> وخمسين على الصحيح فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه عندما يقول سعد لعبد الله بن عمر سل أباك عن مسح الخفين فسعد يعلم مقدما جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلا لم يقل سألك نعم. فقدما عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدما سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط وإن جاء أحدنا من الغائط هنا يسأل هل يمسح على الخفين ولو كان وضوءا بعد حدث يعني قد نمسح على الخفين اذا كنا على وضوء وانما نريد ان ننشئ وضوءا لا على حدث فهو قال وان جاء من الغائط يعني وان احدث هل يمسح على الخفين قال وان جاء من الغائط وهو هنا عمر رضي الله عنه ذكر شرطا واحدا اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان وهذا شرط اجمع الناس عليه انه يشترط للمسح على الخفين أن تدخل الرجلان النعلين وهما طاهرتان وسيأتي إن شاء الله ذكر بقية الشروط في من استقبل هنا مسألة لم يذكر له وقتا يمتد فيه مسحه إذا أدخلت رجليك في النعلين وهما طاهرتان فامسح عليهما ولم يذكر له مدة للمسح وهذا موضع اختلاف فيه الفقهاء مذهبنا أن المسح لا توقيت له وأن الإنسان إذا أدخل رجليه في نعليه وهما طاهرتان أنه يمسح ما بدله من غير تأقيت وهذا قال سواء أكان حاضرا أو كان مسافرا وهذا الذي يقول فيه الوشار رخص مسح في أنثى أو ذكر في, في حضارين من غير حد أو سفر الشاهد من غير حد وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المسح على الخفين موقت ثلاثة بثلاثه أيام ولياليهن المسافر وبيوم وليلة المقيم استدللنا بما رواه الحاكم والدرقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه وهذا حديث صحيح ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا واستدللنا أيضا بما رواه الدار عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال خرجت من دمشق يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة يعني كم بقي في الطريق بقي أسبوعا قال فدخلت على عمر فقال لي متى اولجت خفيك في رجليك هذا هو شكال لي عمر رضي الله عنه متى اولجت خفيك في رجليك هو أولج رجليه في خفيه رأى دخل رجليه في الخفين ماشي دخل الخفين في رجليه واش فهمتوا هذا يسمونه هل يسمونه القلب عرضت الـ الـ الحوض على الإبين هي عرضت الإبين على الحوض ولكن إذا لم يكن لبس جاز هذا فقال له متى أولجت خفيك في رجليك فقال الجمعة فقال هل نزعي قال لا قال أصبت السنة ونحن نقول تقرر في المصطلح أن قول الصحابي سنة يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصوري على الصحيح وهو قول أكثر مفهوم هذا فلما قاله أصبت السنة بين أن مسألة لا تأقيت فيها ذهب الجمهور استدل الجمهور بما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على الخفين واستدلوا بما رواه الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا نزع ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ودم وقال ابن المنذر هذا المعنى يعني معنى حديث صفوان بن عسال مروي عن علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال وأبي بقرة وأبي هريرة وغيرهم وهنا مسلكان مسلك ترجيح ومسلك جمع أما مسلك الترجيح فيمكن أن يرجح مذهب التأقيت يعني مذهب الجمهور يمكن أن يرجح بأن يقال الراوون بأن يقال إن الراوين للتأقيد من الصحابة أكثر وأحاديثهم أصح منها ما هو في الصحيح ومذهبهم أحواط واتباع الأحواط هذا من المرجحات عند الأصوليين وذلك يقول وحدهم وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين والذي يعمل بمذهب التأقيد صلاته صحيحة بإجماع والذي يعمل بمذهب الإطلاق هذا إذا مسح بعد الأيام الثلاثة إذا كان مسافراً أو بعد اليوم والليلة إذا كان مقيما طائفة من العلماء تبطل عليه صلاته الاحتياط هذا مسلك الترجع ويمكن أن يرجح مذهب عدم التأقيد بماذا يرجح؟ يرجح بأنه بأن صاحبه مثبت القائل به مثبت والمانع منه ناف والمثبت مقدم على النافع عند التعارض وبأن الذي يقول به له زيادة علم ومن علم حجة على من لم يعلم ويرجح بأن عمر رضي الله عنه قال أصبت السنة معنى هذا أن هذا الحديث رافقه عمل يعني عمل عمر الخطاف من دونه فهذا مما يرجح به القول بعدم التاكيد أما مثلك الجمع فهذا المسلك سلكه بعض العلماء قالوا الأصل التأقيد ويمكن أن يفتى بترك التأقيد عند الحاجة لذلك وهذا كان يفتي به ابن تيمية رحمه الله الأصل عنده التأقيد ولكن يمكن أن يفتى بالمسح مطلقا من غير تحديد بأيام إذا احتج إلى ذلك نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعيه لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها عبد الله بن عمر في السوق فبال اكرمكم الله توضأ غير رجلين ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها فذلك بعد أن دخل المسجد فمسح حينئذ على خفه ثم صلى هذا يحمل يعني ما الإشكال عندنا هنا في الفقه الموالاة هنا كيف هو التوظف السوق ولم يمسح على خفه حتى دخل المسجد والموالاة نحن قلنا الصحيح وهو المشهور من المذهب أنها فرض مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان يعني هذا قلنا هنا هذا الحديث محمول إما على أن السوق المسجد في السوق أو قريب منه بحيث هذا الفصل لا يقدح في الموالاة مفهوم فهذا الذي يحمل عليه هذا الأثر وإنما أورده الإمام ولك ليبين أنه يجوز المسح على الخفين ولو كان ذلك على حو... ولو كان ذلك في وضوء بعد حدث وذلك يذكر قد يلبال في السوق كذا إلى آخر آه. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال ثم أوتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى وهذا أيضا مثل الذي تقدمه إنما أورده ليبين أنه يجوز المسح على الخفين في وضوء بعد حدث نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين